حزب النور للشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وهو ورده بعد صلاة الفجر يقال أنه السبب في الفتح عليه أوله يا الله يا نور ويسمى أيضا حزب البحر إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا نور يا حق يا مبين افتح قلبي بنورك وعلمني من علمك وفهمني عنك وأسمعني منك وبصرني بك واحيني بروح منك وأقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهم منها علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك وبك إنك على كل شيء قدير اللهم اذكرني وذكرني وتب علي وغفر لي مغفرة كل شيء سواك وهب لي تقواك واجعلني ممن يحبك ويخشاك واجعل لي من كل هم وغم وطيق وهوى وهوا وشهوة وخضرة وفكرة وكل قطاع وامر فرجا ومخرجا أحاط علمك بجميع المعلومات وعلت قدرتك على جميع المقدورات وجلت إرادتك إن وافقها أو يخالفها شيء من الكائنات حسبي الله وأنا بريء من الله الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا الله نور عرش الله لا إله إلا الله نور لوح الله لا إله إلا الله نور قلم الله لا إله إلا الله نور رسول الله La ilahe illallah, Adamu khalifatullah, la ilahe illallah, Nuhun najiyullah, la ilahe illallah, Ibrahimu khalilullah, la ilahe illallah, Musa kalimullah, la ilahe illallah, Isa ruhullah لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله الرب الإله الملك الحق المبين خالق كل شيء وهو الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون حسبي الله آمنت بالله رطيت بالله توكلت على الله ولا عول ولا قوة إلا بالله أتوب إليك بك منك، ولولا ما شئت ما تبت إليك، فأنزع من قلبي محبة غيرك، واحفظ جوارحي من مخالفة أملك، فتالله لإن لم ترعني بعينك وتحفظني بقدرتك، لأهلكن نفسي ولأهلكن أمة من خلقك، ثم لا يعود ضرور ذلك إلا على عبدك أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك بمعافاة من عقوبتك وأعوذ بك من لا مصيثنا أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلأنت أجل من أن يثنى عليك وإنما هي أعراض تدل على كرمك قد نحتنا على لسان رسولك لنعبد بها على أقدارنا لا على قدرك فهل جزاء الإحسان الأول الكامل إلا الإحسان يا من به منه وإليه يعود كل شيء نسألك بحرمة الأستاذ بل بحرمة النبي الهادي بل بحرمة السبعين والثمانية، بل بحرمة أسرار ما منك إلى محمد النبي الأمي، صلى الله عليه وسلم رسولك. بل بحرمة سيدتي آي القرآن من كلامك المجل، بل بحرمة السبع المثاني والقرآن العظيم، بل بحرمة كتبك المنزلة، بل وبحرمة الإسم الأعظم الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بل بحرمة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اكفني كل غفلة وكل شهوة وكل معصية فيما تقدم وفيما تأخر واكفنا كل طالب يطلبني من خلقك بالحق بخير الحق في الدنيا والآخرة فإنه لك العجات البالغة وأنت على كل شيء قدير واكفنا هم السبعين والثمانية واكفنا هم الرزق وخوف الخلق وأسألك به سبيل الصدق وانصرني بالحق واكفني كل هم وغم وكل هون دون الجنة واكفنا كل عذاب من فوقنا أو من تحت رجلنا أو يلبسنا شيئا أو يذيق بعضنا بأس بعض وَفِي نَفْسِهِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ عِلْمُكَ مِمَّا كَانَ أَوْ يَكُونُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ الْمَلِكِ لِحَقِّ الْخَلَّاقِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ لِحَقِّ الْخَلَّاقِ سُبْحَانَ اللَّهِ خَلَّاقِ الرَّزَّاقِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا سبحان بالعزّ والجبروت سبحان بالقدرة والملكوت سبحان من يحيي وينمي سبحان الحين الذي لا يموت سبحان القائم القادر سبحان القادر القاهل وهو القاهر فمقيباده وهو الحكيم الخبير سبحان القائم الدائم قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون أعوذ بالله من جهد البلاء ومن سوء القطاء ودرك الشفاء ومن شماتة الأعداء وأعوذ بالله ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه اُنْ سُرُّ نِي بِالْخَوْفِ مِنْكَ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ أَنَا خَافٌّ غيرك غَيْرَكَ وَلَا أَرْجُو غَيْرَكَ وَلَا أَعْبُدُ شَيْئًا سِوَاكَ يَا خَالِقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ أَشْهَدُ أَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّكَ قَدْ أَحَطْتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِمَّاً وَعَصَيْتُ أسألك بهذا الأمر الذي هو جل الموجودات وإليه المبدو والمنتهى وإليه غاية الغايات سخر لنا هذا البحر بحر الدنيا وما فيه ومن فيه كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والعديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن والإنس سليمان، وسخر لي كل جبل وسخر لي كل حديد وسخر لي كل شيطان من الجن والإنس وسخر لي نفسي وسخر لي كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء وانصرني باليقين وأيدني بالروح الآمين صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحساب وحده طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسوابات العلا الرحمن وللأرش استوى لهما في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهل بالقول فنه هو يعلم السر مخف الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى اسالك بهذا الاسم العظيم الذي حفظت به امنياك الكرام إنك أنت الملك العليم أن تجعلني اسوه الا التي كانت في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إني إنَّ براءً منكم وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دونِ الله كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَعَدَاتٍ جل ربنا أن يوجد بشيء أو يفقد بشيء فإنه لن يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم تم الحزب النور ولكن يوجد في نسخة واحدة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 أَبَدًا hatta, تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدًا جَلَّ رَبْبُنَا اَيُّ جَدَ بِشَيْءٍ اَوْ يُفْقَدَ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ لَنْ يَضُرَّ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Nur burada bitti. Başka bir nüshada şöyle devam etmektedir. وأحني أمري بالتقوى وأيدني بالنصر المبين إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يصلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعادلون والذي خلقكم من طين ثم قَالَ جلَّ جلُّ مُسَمَّنَ عِنْدَهُ تَمْتَرُونَ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سيركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتين من آيات من آيات ربهم إلا كانوا بها إلا كانوا عنها معرضون فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباؤهم ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما لكنا من قبلهم من قرن مكناهم في العرض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأدهار تجري من تحتهم فهلكناهم بذنوبهم وإنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرضاص فلمسوا بعيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبهين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقوغ الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون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 الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاضغ السماوات والأرض جاعي للملائكة رسلا أولي جنعة مثنى وثلاثة وربع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه فلله لحمد رب السماوات ورب العرض ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقاه إلا تذكرة لمن يخشى تنزينا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن, الرحمن وعلى الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى أسألك هذا الحظ الذي حصصته أوليائك الكرام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 وَاجْعَلْنِي مِلَّةَكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا كَمَا جَعَلْتَهُ لِمُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ وَمُوسَى كَلِيمِكَ حَتَّى لا يَصِلَ أحد من مِنْ خَلْقِكَ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ نَبْلُوَ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إنك أنت العزيز الحكيم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسب الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله Veahdi ve sellme teslimen